الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإبراد بالظهر في شدة الحر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن, لي بنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير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 بدأه المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث الدالة على أهمية المحافظة على الصلوات في أوقاتها عملا بقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتة بأوقات معينة ومحددة في اليوم والليلة لا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها ولا تصح إلا بدخوله فدخول الوقت شرط للوجوب وشرط للصحة صحة الصلاة فمن صلى قبل الوقت كأنه لم يصل لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة الدالة على أهمية الوقت والعناية به ثم دخل بعد ذلك في ذكر المواقيت مواقيت الصلوات وبدأ بصلاة الظهر لأنها أول الصلوات المفروضة التي أما فيها جبريل نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه وقد عرفنا أنه أماه مرتين مرة صلى فيها في اليوم الأول في أول الوقت ومرة صلى فيها في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال عند تمام ذلك الوقت أي وقت الصلاة بين الوقتين وكان عليه السلام بدأ هذه الصلوات التي أما بها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر فهي أول الصلوات المفروضة التي أما بها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من المعراج حيث نزل صلوات الله والسلام عليه بهذه الفريضة العظيمة فريضة الصلوات الخمس قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر الإبراد بالظهر في شدة الحر الإبراد بها أي الظهر هو إدخال ادخالها في وقت البرد او اداؤها في وقت البرد يعني عندما يبرد الجو قليلا وتخف حرارة الشمس ووهجها وشدة حرها فيؤخر صلاة الظهر عن اول الوقت وهذا انما يفعل في شدة الحر لان الحرارة الشديدة عندما يخرج الإنسان فيها لصلاته ربما تضعف من خشوعه بسبب ما يصيبه من شدة وتعب من وهج الشمس وشدة حرارتها وفيحها ولهذا شرع الإبراد في وقت شدة الحر الإبراد بالصلاة يعني تأخيرها عن أول وقتها من أجل أن تخف الحرارة من أجل أن تخف الحرارة قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر وهذا الأمر الذي هو التأخير مراعاة لشدة الحر إنما هو في صلاة الظهر خاصة لأنها الصلاة, لأنها الصلاة التي تأتي على إثر الزوال في وقت اشتداد حرارة الشمس ولهذا شرع الإبراد بها في الصيف من أجل أن تخف الحرارة وإذا خفت الحرارة خرج الإنسان إلى الصلاة ولم يتأذى بحرارة الشمس فيكون ذلك أبلغ في طمأنينته في صلاته أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, بالصلاة أي أدخلوها في وقت البرودة يعني أو أن تخف الحرارة حرارة الشمس ابردوا بالصلاة أي أخروا الصلاة عن أول الوقت بحيث تخف الحرارة ويبرد الجو قليلا قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فيح جهنم أي فورانها وشدة غليانها وكما سيأتي هذا الحر الشديد القوي هو نفس من جهنم أعاذنا الله سبحانه وتعالى وأجارنا أجمعين منها وهذا الحديث في جملة أحاديث كثيرة جدا فيه دلالة على أن جهنم موجودة الآن ومخلوقة خلافا لمن يدعي أنها إنما تخلق يوم القيامة في مخلوقة وموجودة ومعدة لأهلها أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها وهي موجودة الآن مخلوقة تنتظر أهلها وأدن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وقال نبينا عليه الصلاة والسلام أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير والزمهرير هو شدة البرودة فشدة الحر من فيح جهنم وأيضا شدة الزمهر نفس من جهنم أذن الله سبحانه وتعالى لها أن تتنفس ذلك النفس في شدة الشتاء قال فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعض بعضا قالت ربي أكل بعضي بعضا وهذا القول قول حقيقي تنطق به جهنم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وتأمل في ذلك في قدرة الله في قوله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الذي أنطق كل شيء فهذا نطق تنطق به جهنم وكلام تتكلم به حقيقة بخلاف أهل التأويل المضطلة الذين يحملون ذلك محامل بعيدة هذا كلام ونطق حقيقي تنطق به جهنم وينطقها الذي أنطق الإنسان وأنطق كل شيء سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فربنا جل في علاه على كل شيء قدير فجهنم يأكل بعضها بعضا من شدة فورانها وشدة حرها فتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى تشتكي إلى الله إلى ربها من ذلك فتقول ربي أكل بعض بعضا هذه الكلمات ربي أكل بعض بعضا كلمات تنطق بها النار حقيقة أو نطقت بها النار حقيقة ربي أكل بعض بعضا فأذن لها بنفسين أذن لها سبحانه وتعالى بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير الزمهرير شدة البرودة أي أن أشد ما نجده من الحر في الصيف وأشد ما نجده من البرودة في الشتاء ذاك من نفس جهنم وهذا الذي جاء مبين في الحديث لا يتنافى أيضا الأسباب المح... المحسوسة المعهودة التي نعرفها أن اجتداد الحر عندما يكون في عز الصيف وشدة وقوة عندما تكون الشمس في كبد السماء فتكون حرارة وأشد هذا سبب حسي معلوم يدركه الناس لا يتنافى مع علمنا بهذا السبب الحسي إيماننا بهذا السبب الذي أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن نقول كل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وصحاً فهو حق فشدة الحر من فيح جهنم ولهذا فإن حرارة الشمس وفرار العبد منها إلى حيث الظل وإلى حيث البرودة واتقاؤه لحرها هذا يذكر الصالحين بحر جهنم وأنه كما أن العبد في هذه الحياة الدنيا يتقي حرارة الشمس باتجاهه إلى الظل أو بحثه عن البرودة أو الوسائل التي يستخدمها لتبريد الجو أو غير ذلك هذه تذكره بحرارة جهنم لأن هذا نفس وإذا كان هذا نفس من جهنم فكيف بها هي نفسها عندما يدخلها أهلها حمان الله وإياكم إذا كان هذا نفس ولا يحتمله الإنسان ويبحث عن أماكن تخفف هذه الحرارة وهذا الوهج ولا يحتمل ذلك وربما مات بعض الناس بسبب شدة حرارة الشمس عليه لا يحتمل ذلك إذا كان هذا نفس من جهنم فكيف بجهنم نفسها عندما يدخلها أهلها حمان الله جمعي ولهذا العاقل تذكره مثل هذه الأمور النار والعقاب والحساب وكما أنه يتقي في دنيا حرارة الشمس فليتقي أيضا في دنيا الأسباب التي توصل إلى النار إذا كان جسمه لا يحتمل شدة الحر أو شدة الزمهرير فكيف يحتمل نار جهنم وزمهريرها حرارة جهنم وزمهريرها وسبحان الله جاء هذا الحديث واعظاً للمؤمن ومبيناً مكانة الصلاة في اتقاء النار فانظر رحمة الله سبحانه وتعالى بالمصلي المطيع لله الذي افترض الله عليه الصلاة في هذا الوقت والصلاة في أول وقتها أفضل لكن رحمة به ولطفا ورفقا شرع له عندما يشتد الحر أن يؤخر الصلاة وأن يبرد بالصلاة رحمة بهذا الجسم رحمك الله عز وجل بتأخير الصلاة عن وقتها فارحم نفسك بأن تحافب على الصلاة لتتقي بذلك النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى محافظا عليها ومؤديا لها في أوقاتها كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك فالحديث فيه موعظة بليغة جدا وتنبيه لمكانة الصلاة في تحقق النجاة من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى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 هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث الذي قبله في مشروعية الإبراد بصلاة الظهر عندما يشتد الحر قال رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن أي أراد بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن إعلاما بدخول وقت صلاة الظهر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد أي بالأذان لا تؤذن في أول الوقت. وإنما أبرد بالأذان بمعنى أخر الأذان حتى يبرد الوقت قليلا أبرد بالأذان أي أخر الأذان حتى يبرد الوقت قليلا ثم إنه أراد أن يؤذن فقال أبرد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبرد وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ثلاثا ثلاث مرات يقول له أبرد يشرح او يهم بلال بالأذان فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبرد أي أخر الأذان شيئا حتى يبرد الوقت وتخف الحرارة حرارة الشمس فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول التلول جمع تل التلول جمع تل وهو الكثير غير المرتفع من الرمل ومعلوم أن التل يظهر الفئ فيه بعدما تذهب الشمس إلى جهة المغرب مسافة بحيث يكون لها ظل والفيء ما بعد الزوال من الظل الفيء ما بعد الزوال من الظل يقال له فيء في فيظهر للتلول وهي كثبان الرمل ليست عالية يظهر لها شيء من الظل وإذا مالت الشمس قليلا إلى جهة الغروب عن كبد السماء خفت الحرارة خفت حرارتها وأصبح الجو أنطف وأقل في الحرارة فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أبرد أي أبرد بالأذان أخر الأذان حتى يبرد الوقت وهذا الحديث والذي قبله فيهما مشروعية الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقت الظهر عند الزوال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل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 فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة ألفاظ ثم أورد هذه الترجمة باب وقت الظهر عند الزوال الترجمة التي قبلها فيها الإبراد بمعنى عدم صلاتها في أول الوقت من أجل مراعاة راحة المصلي بأن تخف الحرارة ويبرد الوقت قليلا وأما هذه الترجمة باب وقت الظهر عند الزوال بيان لأول وقت الظهر بيان لأول وقت الظهر وأن وقت الظهر يبدأ من بعد زوال الشمس من بعد زوال الشمس وهو ميلها بعد وقوفها في كبد السماء ميلها إلى جهة الغروب يقال زالت الشمس ويقال زاغت الشمس ويقال مالت الشمس كلها بمعنى واحد فوقت الظهر عند الزوال وقت الظهر عند الزوال أي بعد زوال الشمس أو ميل الشمس إلى جهة المغرب قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلت ظهراء خرج حين زاغت الشمس أي مالت إلى جهة الغروب زاغت الشمس أي مالت إلى جهة الغروب يقال زاغت ويقال مالت ويقال زالت كلها بمعنى واحد وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر هذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر صلاها أي في أول وقتها هذا أول وقتها قبل لا تصح الصلاة قبله لا تصح الصلاة لأن وقت صحة الصلاة لم يبدأ بعد فلا تصح صلاة الظهر إلا بعد الزوال وإذا ظن إنسان أن الشمس زالت فصلى ثم تبين له أنها بعد لما يحصل الزوال فإنه يعيد الصلاة ويعتبر صلاته الأولى نافلة لأنها لا تصح إلا في الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال فقام على المنبر فذكر الساعة قام على المنبر أي واعظا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فذكر الساعة قال فذكر أن فيها أمورا عظاما أي ذكر لهم شيئا من أهوال يوم القيامة ويوم القيامة فيها أهوال عظيمة وأمور عظام من يقرأ ما جاء في الأحاديث فيما جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى في أهوال يوم القيامة يجد أمورا عصيبة وأمورا عظيمة جدة فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أمورا عظاما هي من أهوال يوم القيامة ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل وقد قيل أن اليهود أو أن المنافقين كانوا السأل بعض الأسئلة الذي التي قصد بها التعجيز عن الجاب عليها. فقام النبي عليه الصلاات والسلام وقال من أحب أن يسأل عن شيءفليسأ. من أحب أن ييسأل عن شيء فيسا. قال فلا تتسألونيا عن شيء إلا أخبرتكم. لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس من البكاء وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأنه ذكر ذلك بعد التخويف من أهوال يوم القيامة وشدأدها وقال اسألوا لا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته فأخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبكون أكثر الناس في البكاء وهذا البكاء من الخوف وهذا دليل على رقة القلوب وقوة الخشية وعظم تأثير الموعظة فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا في مواعظة عليه الصلاة والسلام يقبلون بقلوب حاضرة ونفوس مطمئنة يسمعون ويتعظون ويتأثرون رضي الله عنهم وأرضاهم قال فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني وأكثر أن يقول سلوني صلوات الله وسلامه عليه. فقام عبد الله ابن حذافة السهمي فقال من أبي وهذا السؤال لسبب أنه قد شكك في نسبته لأبيه شكك في نسبته لأبيه فقال من أبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبوك حدافة أبوك حدافة وهذا فيه بطلان ذلك التشكيك وأنه تشكيك لا أساس له ولا أصل قال أبوك حدافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتي برك عمر على ركبتي أي جفى على ركبتيه رضي الله عنه أرضاه وهي جلسة فيها شيء من الأدب والإحترام فبرك على ركبتي وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا انظر هذا الفقه العظيم واتيانا عمر رضي الله عنه بهذه الكلمات المباركات في هذا المقام قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذا جماع الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام داق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وكلنا يعلم أن هذه الثلاث أصول عظام يسأل عنها الميت عندما يدرج شيء قبله يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فيأصول جمعت الدين كله أصول عظام جمعت الدين كله فجلس واجثى رضي الله عنه على ركبتيه وأعلن هذه العقيدة وهذا الإيمان العظيم المبارك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فسكت ثم قال صلوات الله والسلام عليه عرضت علي الجنه والنار آنفا اي قبل قليل عرضت علي الجنه والنار آنفا يقال آنفا ويقال الان الان للوقت الحاضر وانفا لما قبل الوقت الحاضر بقليل فعرضت علي الجنة والنار آنفا قبل قليل أي حال كون الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم أين عرضت عليه قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائق في, في جانب هذا الحائق أو في وسط هذا الحائق الحائط كل الصحابة كانوا يرونه ويشاهدونه بأعينهم ولم يروا شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في عرض الحائط حقيقة الجنة والنار بعينيه صلوات الله والسلام عليه. وربنا جل في علاه على كل شيء قديم وربنا جل في علاه على كل شيء قديم رأى صلوات الله والسلام عليه. الجنة والنار في عرض الحائط أي في جانب أو وسطه ثم قال فلم أرى كالخير والشر فلم أرى كالخير والشر أي كالخير الذي رأيته في الجنة والشر الذي رأيته في النار ما رأيت خيراً كالخير الذي رأيته في الجنة ولا شر كالشر الذي رأيته في النار فهذا فيه عظم الخير الذي في الجنة وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا ربنا اجعلنا أجمعين من أهل الجنة وأجرنا أجمعين من النار ف يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيته لم أرى كالخير أي في الجنة عندما رأاها صلاة الله والسلام عليه. وهذا فيها عظم الخير والبركة التي في جنات النعيم وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ويقول عليه الصلاة والسلام ولم أرى كالشر أي الذي رأيت في النار تصور كل شر يقدر في هذه الحياة الدنيا من شدائد ومصائب وعذاب إلى غير ذلك ما في النار أشد وأنكى وأعظم وهو نبي عليه الصلاة والسلام يشهد بأمر الرآة قال ما رأيت قال فلم أرى كالخير والشر الخير الذي رآه في الجنة هو الذي رآه في النار قال المصنف قد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى لكن في هذه الروايات زيادات ومغايرة ألفاظ والشاهد من حديث أنس قوله في أول حديث خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ومعنى زاغت الشمس أيمالت وهو كما تقدم بيانه يقتضي أن زوال الشمس اول وقت الظهر نعم وقال رحمه الله تعالى عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصل الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسي الراوي ما قال في المغرب قال ولا يبال بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر شطر الليل ثم أورد هذا الحديث حديث أبي برزة رضي الله عنه وفي هذا الحديث ذكر مواقيت الصلوات ليس خاصا بصلاة الظهر لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقه لما فيه من شاهد ودلالة على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس قال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة وأحدنا يعرف جليسة يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة جاء في بعض الروايات وبعضنا يعرف وجه بعض بحيث أن الظلمه ظلمة الليل خفت وبدون إضاءة يعرف أن الذي جنب فلان أن بدأ شيئا ما إسفار يميز به تميز به الوجوه ويعرف به الأشخاص بدون الإضاءة بدون الإضاءة وإنما بزوال أو خفة الظلمة وشدة الظلمة وبدء الإسفار قليلا بحيث أن الإنسان يعرف وجه من حوله أن هذا هو فلان ف فيه ذهاب شدة الظلمة ظلمة الليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة يعرف جليسة أي يميز هذا فلان وهذا فلان بمعنى أنه بدأ الإسفار قليلا بحيث يميز الإنسان من حوله ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ما بين الستين إلى المئة ما بين ستين آية إلى مئة آية يقرأ صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر وهذا فيه أن صلاة الفجر خاصة يستحب فيها إطالة الكراءة كما قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فاستحب في, في ذلك الوقت إطالة الكراءة وقت مبارك وهو أول اليوم وباكورته وإذا بدأه المسلم لهذا الوقوف العظيم بين يدي الله يستمع لكلام الله تبارك وتعالى ويركع ويسجد لربه فأكرم بيوم كانت هذه بدايته يوم مبارك على العبد وإذا وفق العبد للإمساك بأول اليوم محافظة على هذه الصلاة واطمئنانا فيها وعناية بها في وقتها مع الجماعة فهذا من بركة اليوم كله لأن الأمر كما قيل يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره فإذا وفقت لحفظ هذه الصلاة وأدائها في وقتها والاطمئنان فيها فهذا كله من بركة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الشاهد أنه يستحب في هذه الصلاة صلاة الفجر الإطالة في الكراءة فكان يقرأ ما بين الستين إلى المئة ما بين الستين إلى المئة ومشكلة كثير من المساجد انزعاج المصلين من إطالة الكراءة إنزعاج المصلين من إطالة القراءة وبعضهم ينزعج أكثر يوم الجمعة لأنه يشرع فيه قراءة السجدة وهلأة وإذا كان الإمام يعتني بهذه السنة فإن إنزعاجهم منه أيضا يشتد لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا هذا الإنزعاج من هذا الوقوف بين يدي مع أن بعضهم لو وقف مع صديق الله في حديث ماتع بينهما واستمر الحديث ساعة لا انزعج. ولا يتضجع فربما أنه يتضايق من الإمام في الصلاة وإذا خرج من المسجد وقف ساعة كاملة مع أحد أصدقائه يتحدث وإياه ولا ينزعج من طول الوقوف ولا ينزعج من طول الوقوف ويذكرون عن أحد الأئمة أن أحد المصلين جاء وأبدى له انزعاجا من طول وقوفه فلم يذكر له شيئا بعد أيام قابله واستوقفه وراوله قصة طويلة وطريفة وممتعة وأخذ يستمع ولما قطع شوطا في القصة قال أخشى أنني طولت عليك وأجل قصة كأنه لا أبد ما, ما طولت فوعظه بذلك كيف أنه ونحن نقرأ كلام الله وما فيه من بركة وخير وعوائد عظيمة علينا أن تتملم النفس ولما تقف مع الشخص ذاته ويحدثك بحديث من الأخبار وسواليف الناس لا تملم من ذلك هذا لا شك أنه في ضعف في إيمان الشخص ضعف في إيمان الشخص لكن ما هو السبب ما هو السبب الذي يجعل كثير من الناس يتضايق من طول الكراءة في صلاة الفجر أظنكم تعرفونه أظنكم تعرفونه وهو السهر بالليل وسيأتي معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد العشاء يكره الحديث بعدها وأصبح الآن كثير الناس مع وجود الإضاءات والأسيمة في المدن يسر إلى الواحدة إلى الثانية إلى الثالثة وإذا غلب نفسه وجاء للمسجد يتضايق جدا من طول القراءة لأنه بحاجه إلى النوم بحاجة إلى النوم وجسمه لم يأخذ حظه من النوم قال ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الظهر تصلى في أول وقتها إذا زالت الشمس ويستثنى من ذلك إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها فتؤخر حتى يخف تخف حرارة الشمس قالوا يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى البدينة وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية, رجع وأحد حية أي أن من جاء إلى المسجد النبوي من كان من أقصى المدينة ورجع إلى بيته صلى العصر في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته يصل إلى بيته في أقصى المدينة والشمس لا تزال حية ما معنى حية أي باقية في حرارتها وإضاءتها قوة إضاءتها وحرارتها فهذا معنى أنها حية بينما إذا تضيفت الشمس إلى الغروب خفت الإضاءة وخفت أيضا الحرارة قال فيرجع إلى بيته والشمس حية, والشمس حية أي لم يتغير لونها ولم يتغير حرها باقية على حرارتها وباق لونها هذا معنى كونها حية وهذا إنما يكون إذا صليت في أول وقتها وعرفنا في الحديث الذي مر معنا أن أول وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله وآخره عندما يكون ظل الشيء مثله فإذا صلىها في أول الوقت إذا ذهب الذاهب وقد صلى في المسجد النبوي إلى مكان له في أقصى المدينة يصله والشمس حيه يصله والشمس حية قال ونسي الراوي ما قال في المغرب قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل ثم قال أي الراوي إلى شطر الليل وهذا فيه بيان آخر وقت العشاء الاختياري لأن لها وقت اختياري ولها وقت اضطراري فالوقت الاختياري قيل هو ثلث الليل يعني إلى ثلث الليل الأول و قيل إن وقتها إلى نصف الليل وبكل جاءت أحاديث ثابتة عن النبي وبكل جاءت أحاديث ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أورد هذه الترجمة باب تأخير الظهر إلى العصر تأخير الظهر إلى العصر بمعنى أن يجمع بين الصلاتين أن يجمع بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر وهذا الجمع ليس في سفر لأنه لو كان في سفر لكان مع الجمع ماذا قصر وهنا جمع بدون قصر لأنه قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا بالمدينة أي ليس في سفر سبعا أي المغرب والعشاء سبعا أي المغرب والعشاء وثمانيا أي الظهر والعصر بمعنى أنه جمع في المدينة بين المغرب والعشاء سبع ركعات وبين الظهر والعصر ثمان ركعات قال الظهر والعصر والمارب والعشاء فهذا تأخير لصلاة الظهر قال باب تأخير الظهر إلى العصر أي إلى أن تجمع مع العصر إلى أن تجمع مع العصر وهل هذا الجمع جمع صوري أو أنه جمع ليس صوريا وإنما أخر الظهر إلى وقت العصر بعد خروج وقت الظهر خلاف بين أهل العلم في ذلك منهم من قال إن هذا الجمع جمع صوري ومعلوم أن وقت الظهر ليس بين الظهر والعصر فاصل لمجرد أن ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر وآخر وقت الظهر كما مر معنا بالأمس هو كون ظل الشيء مثله وأول وقت العصر كون ظل الشيء مثله فيدخل هذا وينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر والجمع الصوري هو تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها بحيث ينتهي منها وقد دخل وقت العصر فيصل العصر فصورته صورة جمع وحقيقته أن كل صلاة صليت في وقتها هذه في آخر الوقت وهذه في أولهي فقيل إن الجمع هنا جمع صوري وقيل إنه ليس صوريا وإنما حقيقيا أخرت, العصر إلى أخرت الظهر إلى وقت العصر وهذا إنما يفعل لعدر مثل أن يكون مرض إنسان مريضا أو يكون مثلا فيه مطر أو وحل أو عواصف مثلا شديدة فتؤخر صلاة الظهر إلى العصر كما يبين ذلك بعض روايات الحديث أراد أن لا يحرج على أمته فيفهم من ذلك أن هذا الجمع في في المدينة أي في غير السفر يصار إليه إذا كانت ثمة عذر إذا كان ثمة عذر عذر من مرض أو مطر أو نحو ذلك كما جاء في بعض الروايات ما يبين ذلك أراد أن لا يحرج علىه أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والظهر ليس له وقت القراري مثل غيرها من الصلوات ومثلها المغرب لأن إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة والمغرب إذا انتهى وقتها دخل وقت العشاء مباشرة نعم قال رحمة الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى بااب وقت العصر. حديث وبرز ترض الله تعالى عنه في ذكر الصلوات تقدم قريبة وقال في هذه الرواية لمما ذكر العشاء وكان ييكه النوم قبلها والحديث بعدها. هذه التجمة فيها بان وقت العصر. وقت صلاة العصر. وع فيها حديث ببررز وحديث ببررز تقدم. في الترجمة السابقة وقت الضغر عند الزوال وفيه أن العصر أنه صلى العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة إلى أقصى المدينة وراجع والشمس حية ففيه أن العصر تصلى في أول وقتها تصلى في أول وقتها وأن وقتها يبدأ من حين يكون ضل الشيء مثله قال في أورد حديث أبي برزة في ذكر الصلوات تقدم قريبا وقال في هذه الرواية لما ذكر العشاء أي لما ذكر وقت العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء كله من أجل الصلاة كراهيته للنوم قبل العشاء لأن يستغرق بالإنسان النوم فيؤخر العشاء عن وقتها ويكره الحديث بعد العشاء لأن يطول بالإنسان الحديث فيضر بصلاة الفجر إما بالتأخر عنها أو بالمجيء إليها كما هو حال كثير من الناس وهو لم يأخذ حظا من النوم فيصليها بكسل وملل ويكون همه الراحة من هذه الصلاة وليس الارتياح بها فيها يريد أن يرتاح منها وإذا طال الإمام قليلا تضجر. وبعضهم إذا أطال في الكراءة تنحنح إذا أطال الإمام في الكراءة تنحنح أو أطال في السجود قليلا تنحنح كأنه يقول له أمللت وأطلت وأثقلت أرحنا من هذه الإطالة والسبب التأخر الذي كره النبي تأخر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويكرى حديث بعدها ويكرى الحديث بعدها لأن نتيجة الحديث وإطالة الحديث بعد العشاء إثقال لصلاة الفجر على العبد وتكون صلاة الفجر فعلا تقيل عليه لكن الذي ينام بعد العشاء مباشرة ويبكر يجد أنه قبل أدان الفجر بوقت أخذ حظه من النوم ويتمكن من قيام الليل وأخذ نصيب وحظ من قيام الليل ويقوم لأداء صلاة الفجر بنشاط وإذا صل الفجر لا يشعر أنه بحاجة إلى نوم لأن النوم أخذ حظه منه بكفاية ولكن اختل هذا الأمر اختلالا عظيما عندنا ولا سيما في مثل هذا الوقت ومثل هذا الزمان نعم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر ثم أورد هذا الحديث في بيان وقت العصر حديث أنس قال كنا نصلي العصر أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في, في, في مسجده المسجد النبوي كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف وبني عمر بن عوف منازلهم في قباء منازلهم في قبا في فيجدهم يصلون العصر يجدهم يصلون العصر أي أنهم كانوا يؤخرون العصر إلى وسط وقتها بحيث أن الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر في أول الوقت إذا ذهب إلى قباء يجد أنهم في الصلاة لأنهم كانوا يؤخرون صلاة العصر إلى وسط الوقت والسبب أنهم كانوا أهل فلاحة والزراعة فيشتغلون بها ويؤخرونها شيئا يسيرا إلى وسط الوقت حتى يتمكنون أيضا من انهاء عملهم ويجعلون التطهر والتهيئ للصلاة فيقول يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر يجدهم يصلون العصر ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال ونحوه أو نحوه ثم ختم بحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية مرتفعة حية قال فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة إلى لم تزل مرتفعة حية وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أي مسافة أربعة أميال يقطعها الماشي بعد الصلاة والشمس لا تزال حية فهذا فيه أيضا مثل ما قبله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها لأنه كان يصلي والشمس حية ويمكن لمن صل معه أن يقطع مسافة أربعة أميال والشمس لا تزال حية نام قال رحمه الله تعالى تحت ثرجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم من فاتته العصر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله تعالى عنه تحت ترجمة الإمام البخاري باب إثم من ترك العصر عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هاتان ترجمتان الأولى في اسم من فاتته العصر والثانيه اسم من ترك العصر من ترك العصر والترك بتعمد والفوات باهمال الترك بتعمد والفوات باهمال فمن فاتته العصر اسمه جاء مبين في الحديث حديث بن عمر الذي أرده في هذه الترجمة كأنما وتر أهله وماله كأنما وتر أهله وماله أي بقي بلا أهل ولا مال فمن فاتته العصر مثله مثل من وتر أهله وماله أي قطع من أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال كم يوم مصيبة الإنسان عندما يفاجأ ويجد نفسه بلا أهل ولا مان ذهب أهله وذهب ماله من فاتته العصر كأنما وطر أهله وماله وهذا فيه تنبيه سبحان الله تنبيه عظيم وبليغ جدا في بيان مكانة المحافظة على صلاة العصر أن تحضر. من فوات وقتها مثل حذرك من فوات مالك وأهلك وضياع مالك وأهلك بمعنى أنك تهتم بها مثل اهتمامك بأن لا يضيع عليك مالك وألا يضيع عليك أهلك والصلاة أهم والعناية بها ألزم لا تلهكم أمالكم أم ولا أولادكم عن ذكر الله ف من ضيع افوت الصلاه عن وقتها فكانما وتر اهلهم اهله وماله و قوله في الحديث الذي تفوت صلاه العصر المراد بالفوات فوات الوقت هل هو الوقت الاضطراري هل هو الوقت الاختياري بحيث ان دخل الوقت الاضطراري لأنه سيأتي معنا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك الوقت لكن وقت اقتراري لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى وقت الاقترار لكن من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الوقت يعني صلى في الوقت وصلاته أداء لأن صلاة العصر إذا كانت في الوقت سواء الاختيار أو الاضطرار تكون أداءا لكن إذا صلىها بعد المغرب هي صلاة لها في غير وقتها صلاة لها في خارج وقتها لا تكون أداء إذا كان معذورا بنوم مثلا أو نسيان فتكون قضاء فتكون قضاء لا يمكن أن تكون أداء إلا في الوقت قال صلوات الله وسلامه عليه الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله أي كأنما قطع من أهله وماله فأصبح بلا أهل ولمان ولما كان كل إنسان يخشى من هذا الأمر ولا يريده لنفسه أن يوتر يقطع من أهله وماله فليأتني بالعصر مثل هذه العناية أو أشدت لأن مثل من فاتته العصر كمثل من وطر أهله وماله وفي الترجمه التي بعدها قال باب إثم من ترك العصر والترك يختلف عن الفوات الفوات يكون بالإهمال والترك يكون بالتعمد والترك يكون بالتعمد ولهذا أنظر العقوبة اختلفت عن بريده رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وبهذا الحديث مع حديث أخرى عديدة احتج أهل العلم بها على كفر تارك الصلاة ومن يتعمد ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله نعم. قال رحمه الله تعالى عن جرير رضي الله تعالى عنه قال كن مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم أورد هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة. فنظر إلى القمر ليلة أي من ليالي الإبدار عندما يكون القمر مكتملا ليلة الرابع عشر ليلة الخامس عشر نظر إلى القمر ليلة فقال إنكم أي أيها المؤمنون الخطاب لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أي مثل ما إن رؤيتكم لهذا القمر رؤية حقيقية بأبصاركم دون تضام ودون تزاح ودون ضيم فإنكم سترون ربكم يوم القيامة مثل ما ترون القمر والتشويه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء أي كما أنكم ترون القمر بأبصاركم حقيقة فإنكم أيها المؤمنون سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم حقيقة قال لا لا تضامون في رؤيته لا تظامون في رؤيته وفي رواية لا تظامون في رؤيته وفي رواية لا تضارون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم ولا تحتاجون إلى تضام عادة الأشياء الدقيقة التي لا ترى إلا بصعوبة يتزاحم الناس ويتقاربون حتى يتمكنوا من رؤية لكن الشيء الواضح القمر ليلة البدر ما الناس ان يتزاحموا ويتجمعوا في مكان واحد حتى يرونه كل في مكانه يراه بوضوحه فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء وأنها رؤية حقيقية مثل ما أنكم ترون القمر بأبصاركم فإنكم يوم القيامة سترون ربكم تبارك وتعالى ذكر لهم هذا الخبر العظيم الذي هو الرؤية رؤية المؤمنين ربهم ثم ذكر موجبه ثم ذكر عليه الصلاة والسلام موجب ذلك الأمر الذي به تنال الرؤية لما شوقهم للرؤية ذكر لهم السبب والموجب لنيل هذا الرؤية فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ما استطعتم ألا تغلبوا ألا تغلبوا هذه ضع تحتها أو فوقها خطوط حتى تنتبه لها لأنها هي مهمة جدا ألا تغلب. يا من تريد أن تكون من المكرمين جعل الله وإياكم منهم برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إياك أن تغلب على الصلاة والإتيام بهذه الكلمة ألا تغلبوا في تنبيه للمسلم أن ثمة غوالب كثيرة تغلبك على الصلاة فاحذر منها ألا تغلب هذا في تنبيه لك أن هناك غوالب كثيرة جدا تغلبك على الصلاة إياك أن تغلب على الصلاة فالكلمة جاءت في منتهى النصح والبيان ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاذعلوا الصلاة التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر ولهذا أورده في هذه الترجمة تحذيرا من تفويت صلاة العصر أو أن يغلب الإنسان على صلاة العصر الفجر يغلب عليها الإنسان غالبا في النوم والعصر يغلب الإنسان عليها غالبا في الإنهماك من لأن النهار سينتهي والنهار هو وقت عمل الإنسان ولا تزال بعض مصالحه فيها بقية وأعماله فيريد أن ينتهي منها فينهمك في المصالح حتى تفوت فالفجر تفوت على الإنسان بانهماكة في النوم والعصر تفوت على الإنسان في انهماكة بمصالحه هناك يغلب عليها بنومه وهنا يغلب عليها بمصالحه الدنيوية فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بقوله ان استطعتم ألا تغلبوا على صلاتهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبين ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس التي هي صلاة فجر وقبل الغروب التي هي صلاة العصر إذا نظر الإنسان لواقع واقع الناس مع هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر كم من, كم من إنسان فعلا غلب عليها كم من إنسان غلب عليها في مرات كثيرة من حياته كم مرة غلب على صلاته كم مرة غلب على الفجر بنوم وكم مرة غلب على العصر بعمل وهنا يقال له إذا كنت تريد لنفسك هذا الفوز العظيم الفوز المبين أن تكرم برؤية الله سبحانه وتعالى فإياك إياك أن تغلب على هاتين الصلاة صلاة الفجر والصلاة العصر إن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل غروب طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وهذا الحديث فيه دلالة أيها الأخوة الكرام على الارتباط بين الصلاة والرؤية في ذلالة على الارتباط بين الصلاة والرؤية الصلة بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى وهذه الصلة بين الصلاة والرؤية دل عليها القرآن ودل عليها أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكنت كتبت كتابة مختصرة الصلة بين الصلاة والرؤية الصلة بين الصلاة والرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى وجعلتها في ضمن كتاب لي عن الصلاة الآن هو في المطبعة المطبع يأتي قريبا إن شاء الله وسميته تعظيم الصلاة اجتمل على موضوعات عديدة من بينها هذا الموضوع الذي نستمع إليه بعنوان الصلة بين الصلاة والرؤية نعم. قال حفظه الله تعالى الصل... الصلة بين الصلاة ورؤية الله إن تمام, المنة وأكم... إن تمام المنة وأكمل نعيم أهل الجنة رؤية ربهم العظيم ذي الجلال والجمال بهجة قلوبهم وقرة عيونهم وأعظم هناءتهم ولذتهم في دار النعيم روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وبين رؤية الله والصلاة صلة فمن كان من أهل الصلاة فهو حري بهذا المن العظيم ومن كان مضيعا لها فهو حري بالحرمان وأهل للخسران وقد دل على هذا الارتباط الكتاب والسنة أما الكتاب فيقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا بأبصارها قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق وهي تنظر إلى الخالق ثم ذكر جل شأنه القسم الآخر أهل الوجوه الباسرة الكالحة القاطبه. وذكر في جملة أعمالهم ترك الصلاة فدل على أن أهل القسم الأول أهل النظرة والنظر إلى الله هم أهل الصلاة وأما السنة ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه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 ففي هذا الحديث إشارة إلى الصلة بين الصلاة والرؤية قال ابن عجب رحمه الله تعالى وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب, عقيب, عقيب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان أعلى ما في الجنة من نعيم رؤية الله وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هتان الصلتان انظروا الارتباط العجيب نعم. فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها ولا شك أن الصحابة لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته قد جال في نفوسهم شوق عظيم وتساؤل عن العمل الذي ينال به هذا المطلب الجليل ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أن أجاب عليه دون أن يسأل فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وفي هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة لا تنال بمجرد الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل لابد من عمل وجد واجتهاد وإقبال على الله تبارك وتعالى ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب التي ينال بها العبد رؤية الله عز وجل فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صلاتين عظيمتين وهما الفجر والعصر وقد ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضلهما فخصهما لما فيهما من عظيم الفضل ولما فيهما من الثقل على كثير من الناس فمن سمت همته وأعانه الله جل وعلا ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أكثر, أكثر محافظة بل إن صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم ومن أكرمه الله عز وجل بالنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بها معين على الصلوات بقية اليوم فإنما يكون من العبد في الفجر ينسحب على بقية اليوم كما قال بعض السلف يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره وفي قوله أن لا تغلبوا إشارة إلى أن في الدنيا أمورا كثيرة تغالب الناس على المحافظة على هاتين الصلاتين وما أكثر السوارف في أيامنا هذه فمن الناس من يغلبه على الصلاة التي هي زينة الحياة الدنيا شرب الشاي وبعضهم يغلبه حديث تافه، وسمر ماجن، ولهب باطل، ومشاهدات رديئة، ومن الناس من يغلبه النوم والكسل، وهكذا، وفي الحديث دلالة على أن الاعتقاد الصحيح السليم يؤثر على عمل العبد وسلوكه، فكلما ازداد إيمانه وقوي يقينه، ازداد استقامة وجدا وعملا وبذلا ومحافظة على طاعة الله، ولهذا الارتباط بين الصلاة والرؤية كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله في خاتمة صلاته قبل أن يسلم هذه اللذة العظيمة والثواب الجزيل روى النسائي في السنن عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك أما حلنا فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي؟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 في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين من الله علينا أجمعين بالمحافظة على الصلاة ونسأله سبحانه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم. قال رحمه الله تعالى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 كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون والكلام عن هذا الحديث يؤجل إلى لقاء القد فيكون فاتحة مجلس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا